وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر وتنذر يوم الجمع لا رئب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته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 عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والارض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأنعام أزواج ومن الأنعام أزواج يزروكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحيناها إليك وما وصينا به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنقيموا الدين, أنقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تبعوه إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقه إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ عَوَاةَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ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 قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افتلى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور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 وَمَا كَانَ لَهُم مِّن نَّوْلِيَا يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِقْبِلَ آيَاتِي يَوْمَ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ بَل لَّكُم مِّنَ الْجِنَّةِ وَالْإِنسِ نَكِير فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت يديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ملاة ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناتا ويجعل ما يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي الحكيم